يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ من عباده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 رَبّ إهُ أأَضْل نَّ كثيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبعَنِي فَإِهُ مِّ وَمنْ ععَصَانِي فَإِكَ غَفُور الرَّحيِيم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 وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِيبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا تَقْسِمُونَ مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زوال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 سراب لهم من قطران سراب لهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزى الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب